الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اجل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضال السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم يا ايها الذين امنوا لا تقولون ما لا تفعلون كبر نقل تنذيدا الله ان تقولوا ما لا تفعلون قال بوسى لقومه يا قوم لم تؤذوني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زابوا أزاب الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى بن مريم يا بني رسول الله إليكم مصدقا, مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما هو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليضفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الله أكبر me Allah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 بي لئن امنت عليهم غير اللوضوب عليه جنوبكم ويذخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح শি লোকমি للقاء <تصفيق> ف الله غني من حده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 আর কি আছে বাংলায় সঠিক স্থানে জানাবেন যে কিভাবে সেখানে কেমন মানুষের মনের মধ্যে চিরাচুরিত একটা প্রয়োজন হল অন্তরের একটা শান্তি উচিত সময়ে ইসলামের যখন সন্ধান তারা পায় তখন খুব অনেক জায়গায় দেখা যায় যারা নতুন মুসলমান হয়েছে তারা হয়ে আবার ইসলামের নেতৃত্ব দিচ্ছে জানুন অনেক প্রস্তাবিত নীতিমালা कार्यकाम प्रचार सम्भव देखा गुनाहर क्या करी दिन राकाल सन्दाय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 سَمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ هو الذي الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ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 أوليا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء الناس فتمنوا الموت فتمنوا الموت إن كنتم صادقين لا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتِينَ نالدون الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من فاسعوا إلى ذكر الله ودعوا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من, من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون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 الله لمن حمد ربنا ولك মেদে হমদুল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 فإنهم آمنوا ثم كفروا فاطبع على قلوبهم فهم لا يفطهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسمدة يحسبون كل صيحة عليهم العد فَحظَرهُم قتَ لَهُ اللهأَ يُفَكون وَإذا قِيلَ لَهُم تَعَم وَإِذا قِيلَ لَهُم تَعاانَ يَسَوْفِ لَكم رسُول الله لَ وَوسَهُ لَمروسَهُ وَررائيتَهُم يَصُدّونَ وَهُم مسنَك لِون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 وَلِلههِ خَزَ إنِ السَّمواتِ وَالأَْضِ وَلَِمُنَافِقينَ لاَا يَخطَون يَبُولونَ لاَا يَوْوجَعْن إ المدينينَةِ لا يُخْررجَ الأعَزّ منِنهَا الأدَل وَلِلههِ العِزَّةُ ولرسوله وللمؤمنين وللله العزة و لرسوله و للمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون سمع الله لمن حمده رب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 এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ রোড ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান পাউন্ড অ্যাকাউন্ট ইউরো অ্যাকাউন্ট ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো শর্ট কোড